وَٱنۡكُدُ كُونُودًا أَوْ نَصَٰرَةٌ تَهۡتَدُوا قُلۡ بَلِ ٱلۡمِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ஊ அமிலிமில இல ஜில இல இம لرئيس ا قويعوب والاسباط والاسباط ومن اوتي موسى نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا تَدَنَّ وَعِنَّ تَوَلَّهُ فَإِنَّمَا قُمْ فِي شِقَاق فَسَنَيَ عِندَهُ عُمُرُهُ قُوَّةٌ وَقُوَّةٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سُبْحَانَ الَّذِي وَطَّنَهُ وَمَنْ أ انُومِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاقُ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 وأنتم أعلموا أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده منه وَاللَّهُ بِعَامِلِ النَّعْمٰتِ عَمَلُوْنَ ذٰلِكَ أَمْرٌ قَدْ خَلَتْ لَهٗ مَا كَسَبْتُمْ وَلَنْ يُظْلَمَ كَفٌّ து மோல து